كل ذلك لأجل أن يرقى بالإنسان لما خلق له وهو عبادته سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم إن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما جاء ليصلح يصلح دين الناس فقط إنما جاء ليصلح يصلح دنياهم أيضا فكما يأمرهم بحق الله عز وجل يأمرهم بحق الناس عليهم ومن ذلك أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق. يقول الله عز وجل واصف النبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. ما من فضيلة انتهى قولها ما من فضيلة في كتاب الله عز وجل إلا وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من أمر نهى الله عز وجل عنه في كتابه إلا وتجنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام سببا في إسلام الكثير من الذين كانوا هم من أعدائه أصعا ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته مكارم الأخلاق على سبيل المثال تقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط هذه إشارة لنا جميعا حين نغضب لأنفسنا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط إلا إذا انتهكت محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله كان من أشد الناس غضبا فإذا تهكت محارم الله كان من أشد الناس غضباً. ومثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح رجلا لم ينزع يده منه حتى يكون هو أي الآخر. ينزع يده من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال آخر كان إذا نودي عليه الصلاة والسلام من ورائه لا يلتفت برأسه فقط كما يصنع المتكبرون كان يلتفت جميعه عليه الصلاة والسلام كان يلتفت جميعه صلى الله عليه وسلم وما كان يرفع صوته قط عليه الصلاة والسلام وكان يتبسم في وجه الجميع وكان هينا لينا سمع عمر ابن الخطاب لغط النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفاع أصواتهن فلما دخل سكتنا جميعا وكانت أصواتهن مرتفعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل سكتنا جميعا فقال ويلكن تهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له نعم إنك رجل فض غليظ ورسول الله صلى الله عليه وسلم هين لين كان خلقه عليه الصلاة والسلام مع الجميع هين لين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خير وضع فيهم الرفق إذا أراد الله بأهل بيت خيرة وضع فيهم الرفق الكثير من شمائله صلى الله عليه وسلم والكثير من أخلاقه عليه الصلاة والسلام امتلأت بها كتب السن المسلم والمسلمة مطالبون بأن يصحح الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك يجب على المسلم أن ينظر في شأنه وأن ينظر في أخلاقه، لأن مكارم الأخلاق عبادة يتعبد بها إلى الله عز وجل. ومن ذلك يجب على المسلم أن يضع لنفسه منهجاً. نبوي في تعامله مع الناس مبني على الكتاب والسنة ولو قلبت القرآن لوجدت وجدت الأنبياء والرسل هم أشرف الناس أخلاقهم لنحسن مكارم الأخلاق نتبع بعض الطرق التي تؤلف قلوب الناس إلينا وتحببنا إلى الناس فخير الناس من يألف ويؤلف أولا ابني لك جسرا مع الناس لا تنتظر على حافة الجبل لكي يرقوا إليك ابني لك جسرا مع الناس احجز لنفسك مقعدا في قلوبهم من ذلك أن تبحث عن رابط يربطك مع الآخرين ذلك لكي تتقرب إليهم فيشعروا أنك منهم وفيهم انظر إلى القرآن هذا إبراهيم يستخدم مع أبيه صلة صلة يحرك بها عاطفته وقلبه فيقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبتي هي الجسر بين إبراهيم وبين أبيه علم إبراهيم أن ما من رابطة أعظم وأفضل من الأبوة فاستخدمها مع أبيه ولم يقل يا أبي إنما رققها وذللها وهينها وهونها فقال يا أبتي هذا هو إسماعيل عليه السلام يقول لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر كما فعل إبراهيم بأبيه فعل إسماعيل بأبيه يا أبتي استخدم نفس الكلمة التي كان يستخدمها أبوه مع جده يا أبتي انظر إلى الأنبياء كيف كانوا يدعون الناس حين غابت صلة الرحم كالأب أو الأخ استخدموا رابط آخر القومية فقالوا الأنبياء لأقوامهم يا قومي يا قومي يستخدم هذه الكلمة يشعرهم أنه منهم وفيهم رابط البنوة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم العظيم فاستخدم رابط البنوة إذا غابت كل هذه استخدم رابطا يربطك حتى ولو كان مكان عمل يا زميلي يا صديقي يا أخي حتى لو كان رابط ابتلاء انظر إلى يوسف وهو في سجنه يستخدم رابطا عجيبا يا صاحبي السجن الذي يربطني معكم السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار حين غابت كل الروابط بين يوسف وبين هؤلاء استخدم رابط السجن المكان الابتلاء إذن النقطة الأولى لتحسين أخلاقنا مع بعضنا أن نبحث عن روابط فيما بيننا أثناء الخطاب احجز لنفسك مقعدا وابني لنفسك جسرا ثانيا تذكر أن ابتداءك نطفة وأن آخرك طعام للدود فعلى ما يتكبر الإنسان على الآخرين على ما ينظر لنفسه أنه خير من الناس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 ما الفرق بيننا أيها الأكارم إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تنظر أبداً أنك خير من الناس لم يرح رائحة الجنة من هذا؟ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إن أول معصية عصي بها الله الكبر وهي خلق إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين على ما يتكبر أحدنا على الآخر وكلنا عند القبر سواء فأخبروني هل يختلف من كان قبره من ذهب مع من كان قبره من طين وهل ينفعه وهل يضر هذا طينه وينفع ذاك ذهبه كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لا بد يوما على آلة حدباء محمول هي أربع تكبيرات سواء كانت على غني أم على فقير هي أربع تكبيرات سواء كانت على شريف عزيز أم كانت على إنسان مغمور لا يعرفه الآخرون وإليك إليك هذه المعلومة كم من مغمور لا يعرفه الناس على وجه الأرض من بيننا هو معروف عند الملأ الأعلى إذا رفع يديه وقال يا رب قالت الملائكة اللهم صوت مألوف من عبد معروف فترفع دعوته إلى الله فيستجيب كم من مغمور بيننا لا يعرفه الناس هو معروف في الملائك الأعلى وكم من مشهور معروف بين الناس يظن الناس به خيرا ولا تعرفه الملائكة قط لا يعرف عند الله يرفع يده عند حاجته فيقول يا رب فتقول الملائكة اللهم صوت غير معروف من عبد غير مألوف إن أكرمكم عند الله أتقاكم فازع الناس لعبد الله بن المبارك ليصل بهم الاستسقاء وما أدراك ما عبد الله بن المبارك الإمام الثقة العلم الحافظ المحدث وعلى بعد خطوات عنه الفضيل ابن عيام امام الحرمين الحرمين اذا جاء الى مكة قدموه واذا جاء الى المدينة قدموه الفضيل ابن عيام هرع الناس عبد الله بن المبارك ليستسقي لهم فخرج بالناس ليستسقي فما رجعوا بقطره ثم خرجوا في مرة أخرى ويتقدمهم عبد الله بن المبارك فما رجعوا بقطرة ثم تقدموا ثالثة في يوم آخر وخرجوا بالنساء والشيوخ والأطفال والبهائم يتقدمهم عبد الله بن المبارك فرجعوا ولم يسقوا بقطرة ثم لا زالوا به يحثونه على الخروج حتى خرج معهم ليستسقي وإذا به يسمع قدراً ذاك العبد الشيخ الأسود ذو الشعر الأبيض الذي انحنى ظهره عند الكعبة يقول اللهم ما كان هذا الظن بك وأنت أرحم الراحمين يخرج الناس إليك بشيوخهم ونسائهم وأطفالهم وبهائمهم ثلاثة أيام ولا يرجعون بقطره وأن تأرحم الرحيم. وعبد الله من مبارك يستمع لهذه الكلمات التي تخرج من ذاك العبد الذي لا يعرفه أحد. فيقول أقسمت عليك بالله أقسمت عليك يا الله أن تسقين الساعة. اللهم سقين الساعة اللهم سقين الساعة أي الآن. يقول عبد يقول عبد الله فلا زال الرجل يقول الساعة الساعة. الساعة السرعة حتى تلبدت السماء بالغيوم فرعدت وبرقت وامطرت ورجع الناس يخوضون في الماء يظنونه يظنون إنما سقوا بعبد الله بن المبارك والله ما سقوا إلا بذاك العبد المغمور الذي لا يعرفه أحد فركض عبد الله بن المبارك ورأى هذا الرجل بعد عن غاب عن الأنظار يتتبعه فإذا به يدخل عند النخاس النخاس هو الذي يبيع العبيد فطرق عليه الباب فخرج النخاس قال ثمة شيخ دخل عندك قال هذا عبد المملوك وما حاجتك به إنما هو شيخ كبير لا يستطيع أن يعمل شيئا قال أتبيعه قال إنما أبيعه بأربعة عشر دينار قال اشتريت هذه سبعة وسأتيك بسبعة فذهب عبد الله بن المبارك إلى الفضيل بن عياض يقول له تلك الكلمات التي نزلت كالصاعقة على على على الفضيل بن عياض يقول له يا فضيل يا فضيل لقد سقينا به فيقول الفضيل من قال عبد المملوك عبد المملوك سبقنا إليه فتولى دوننا. ثلاثة أيام لم يسقوا بعبد الله من مبارك وبلحظة سقوا بذاك العبد عبد المملوك سبقنا إليه أي إلى الله فتولاه دوننا إلي بسبعة دانير فذهب فاشترى ذاك العبد فقال العبد وهو الشيخ ذو الدعوة المستجابة للفضيل ولا يدري أن الفضيل قد سمعه يا سيدي ما تصنعوا بشيء كبير لا ينفعك بشيء إنك لو أنفقت دنانيرك على غيري لكان خيرا لك قال بل أنت سيدنا وأنت مولانا إنما سقينا بك فعلم الرجل أن أمره قد فضح فقال تأذن لي بركعتين قال نعم فرفع يديه للسماء وقال عبدتك ثمانين حتى إذا انحنى ظهري وشاب رأسي فضحتني ولا أرضى ولا أرضى بالذل إلا إليك فاللهم قبضني إليك الساعة فاتك على الجدار فمات لا تحتقر الناس فرب إنسان تحتقر شأنه هو خير منك عند الله أقول ما سمعتم وما استغفر الله لي ولكم فاستغفروا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 أيها الفاضل إنك قد تتحمل اقتصاصا إنسان مسلم قصاص إنسان مسلم منك يوم القيامة إنك قد تستوعب هذا لكن ماذا لو كان خصمك شعب كامل من تسعين مليون مئة مليون مئتي مليون اغتبتهم بكلمة لم تلقي لها بالا فقلت الباكستانيون كذا الهنود كذا الفلسطينيون كذا الصينيون كذا المصريون كذا العراقيون كذا ولازلت تحدد بلدانا تريد الفكاهة والضحك ولا تدري أيها الكريم أنك بهذا قد أوقفت شعبا كاملا خصما لك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا لها بالا ترتفع به في على الجنان وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالاً تهوي به في جهنم سبعين خريفاً لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيراً منهن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 أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس من لا مال عنده ولا متاع قال المفلس من جاء يوم القيامة بحسنات كأنفال الجبال وقد اغتاب هذا وأخذ حق هذا وشتم هذا وظلم هذا فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا فيأخذ من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم قذف في النار هذا المفلس يا حسرته على عبد يا عبد الله ستين عاما يأتي يوم القيامة مفلسا يا حسرتان على عبد كان يحرص على قيام الليل يأتي يوم القيامة مفلسا ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تقوم الليل تقوم الليل ولكنها كانت تؤذي جيرانها فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار هي في النار تقوم الليل هي في النار كانت تؤذي جيرانها وثمت نقطة أيها الأكارم إن عادة ما تخرج الأخلاق السيئة أكرمكم الله منها حين يكون هناك خلاف وإلا فالأصل في, في الناس الهدوء والسكينة حتى يخرج من حتى يخرج الخلاف شيئا من أضغانهم فالسعيد من كظم غيظه وأحسن أخلاقه والشقي من غلبه الغيظ فظهر على لسانه وعلى تصرفاته ونسأل الله العافية الاختلاف أيها الأكارم نوعان اختلاف يسمى اختلاف تضاد وهذا لا يرتقي فيه الاثنان قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد واختلاف التضاد هذا وإن كان بينك وبين الآخرين لا يبيح لك أن تعاملهم بسوء خلق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتضرأ من المشركين ولكنه كان يعاملهم بحسن الخلق دخل مكة فاتحا بعشرة آلاف مقاتل يقول له سهيل بن عمر أبناء عمومتك وأبناء أخوارك فيقول عليه الصلاة والسلام بئس القوم كذبتموني وصدقني الناس وترتموني وأهان الناس وخذلتموني ونصرني الناس ما تظنون أني فاعل بكم فقال سهيل أخ كريم وابن أخ كريم فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء فغفر لهم جميعا إن اختلافك مع الآخرين لا يجوز لك التعدي عليهم يحبس ثمامه ابن أثال سيد اليمامة ملك اليمامة يحبسه رسول الله أسيراً في المسجد أسيراً أسير حرب، فقد كان يعين قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اربطوا ثمامه إلى هذه السارية في المسجد، فربطوه. كان يطعم ويسقى وكان ينظر إلى المسلمين يصلون خمسة فرو لأنه مربوط إلى السارية كان يرى حال الصحابة كان يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين فيأتيه في الصباح ويقول له ما عندك يا ثمامة فيقول عليه الصلاة والسلام فيقول له عندي خير يا محمد إن تقتل ذا دم. أي أني ملك وورائي أقوام سيأخذون بثأري إن تقتل تقتل ذا دم وقيل أن معناها إن تقتل تقتل ذا رحم فإن ما بيني وبينك رحما دما وإن تعفو تعفو عن شاكر أي أني سأشكر لك هذا الفضل فيتركه صلى الله عليه وسلم ويأتيه في اليوم الآخر ما عندك يا ثمامة فيقول ما عندي إلا ما قلت لك إن, تقتلني إن تقتل, تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر ثم يأتيه في الثالثة ويقول له كما قال ثم قال صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة إطلاق هكذا هذا ملك ملك وكان يعين قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق هكذا بلا فدية بلا شيء بلا شروط أطلقوا ثماما انطلق ثماما ورجعت إليه هيبته وكرامته ونظر في نفسه وفي هذا العفو الذي جاءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسه وانطلق ثم غاب عن الأنظار ثم رجع ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أسلم ثم كان إسلامه عزاً للمسلمين هذا اختلاف التضاد لكم دينكم واليدين فما تقول في اختلاف المسلمين فيما بينهم وهو ما يسمى باختلاف التنوع أنت ترى وجوب الركعتين لصلاة لتحية المسجد وغيرك يرى أنها سنة إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعل أنت ترى أن تضع اليمين على الشمال بعد قولك سمع الله لمن حمده وغيرك لا يفعل أنت ترى أن تضع سترة عند الصلاة وغيرك لا يفعل اختلاف تنوائع اختلاف تنوع في الأفهام هل يستوجب هذا الاختلاف فيما بيننا اختلاف الفقه اختلاف التنوع في الأفهام أن يتباعد أحدنا عن الآخر ويعرض أحدنا عن الآخر فيبدعه ويفسقه وربما يكفر لأنه خالفه في مسألة فقهية الشافعي اختلف مع أحد إخوانه من العلماء في مسألة وإذا بالرجل يمر على الشافعي فلا يسلم عليه، وإذا سلم الشافعي لا يرد عليه، فتكرر أمر حتى اعترض الشافعي طريق ذاك الرجل وقال له يا أخي يا أخي ألا يستوي أن نكون أخوين وإن اختلفنا؟ ألا يستقيم أن نكون أخوين وإن اختلفنا؟ أيها الشباب خاصة وأيها الحضور الأكارم عامها نحتاج إلى إعادة النظر في هذه المسائل ونحتاج إلى الترابط والتكاتف والتراحم فيما بيننا وليكون القرآن والسنة هي مصدر الأخلاق التي ننهل منها لعل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا فإن صاحب الخلق الحسن ليبلغ منزلة الصائم القائم عند الله فاللهم بلغنا منزلة الصائمين ومنزلة القائمين اللهم إنا نسألك حسن الأخلاق اللهم إنا نسألك مكارم الأخلاق اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم من إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء احفظ لنا اللهم ولاة أمورنا وشيوخنا وحكامنا أرهم اللهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وهيئ لهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين